موقع الشيخ ناصر القطامي يقدم طاسمين تلك آيات الكتاب المبين لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين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 وَإِذْنَادَىٰ رَبُّكَ مُوسَىٰ وَإِذْنَادَىٰ رَبُّكَ مُوسَىٰ أَن ٱئْتِ ٱلْقَوْمَ ٱلظَّٰلِمِينَ قَوْمَ فِرْعَوْنَ أَلَا يَتَّقُونَ قَالَ رَبِّ إِنِّى أَخَافُ أَن يُكَذِّبُونِ وَيَضِيقَ صَدْرِى وَيَضِيقَ صَدْرِى وَلَا يَنطَلِقَ لِسَانِى فَأَرْسِلْ إِلَىٰ هَٰرُونَ وَلَهُ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 قَالَ أَلَمْ نُرَبِّكَ فِي النَّاسِ وَلِنْدَاهُ وَلَبِئْتَفِيَنَا مِنَ الْعُمْرِ كَسِيرًا وَفَعَلْتَ فَعْلَتَكَ الَّتِي فَعَلْتَ وَأَنْتَ مِنَ الْكَافِرِينَ قَالَ فَعَلْتُهَا إِذًا وَأَنَا مِنَ الضَّالِّينَ فَرَدْتُ مِنْكُمْ لَمَّا خِفْتُكُمْ فَوَهَبَ لِي رَبِّي حُكْمًا فَوَهَبَ لِي رَبِّي حُكْمًا وَجَعَلَنِي مِنَ الْمُقْسِلِينَ وَتِلْكَ نِعْمَةٌ تَمُنُّهَا عَلَيَّ أَنَعْبُدَ بَنِي إِسْرَائِيلَ قَالَ فِرْعَوْنُ وَمَا رَبُّ الْعَالَمِينَ أَلَا رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا إِن كُنتُمْ تَقُولُونَ قَالَ لِمَنْ حَوْلَهُ أَلَّا تَسْمَعُونَ قَالَ رَبُّكُمْ قَالَ رَبُّكُمْ وَرَبُّ آبَائِكُمُ الْأَوَّلِينَ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 قَالَ أَتَوَلَّوْنَ جُتُكَ بِشَيْءٍ مُبِينٍ قَالَ فَأْتِ بِهِ إِن كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ فَأَلْقَى عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ ثُعْبَانٌ مُبِينٌ وَنَزَعَ يَدَهُ فَإِذَا هِيَ بَيْضَاءُ لِلنَّاظِرِينَ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 انو اججه واخا وضع الثل مدائن حاشرين ياتونك بكل ساحر عليم فجمع السحره لمقات يوم معلوم وقيل للناس هل انتم مجتمعون لَعَلَّنَا نَتَّبِعُ السَّحَرَةَ إِن كَانُوا هُمُ الْغَالِبِينَ فَلَمَّا جَاءَ السَّحَرَةُ قَالُوا لِفِرْعَوْنَ إِنَّ لَنَا لَأَجْرًا ان لنا لاجرا ان كنا نحن الغالبين قال نعم وانكم اذل من المقرب قال لهم موسى القوا ما انتم تلقوا فالقى حبالهم وعصيهم وقالوا وقالوا بعزة فرعون اننا نحن الغالبون فالقى موسى عصاه فاذا هي تلقف ما يافكون فالقي السحرة ساجدين قالوا امننا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 لأقطع عن ايديكم وارجلكم من خلاف وانا اصلبكم اجمعين قالوا لا ضير قالوا لا ضير إنا إلى ربنا مطلبون إنا نطمع أن يغفر لنا ربنا خطايانا أن كنا أولى المؤمنين وأوحينا إلى موسى أن أسر بعبادي إنكم متبعون أرسل في الرعون في المدائن حاشر إن هؤلاء شر مت قليلون وإنهم لنا لغاظون وإننا لجميع الحافرون فأخرجناهم من جنات وعيون وكنوز ومقام كريم كذلك وأورفناها بني إسرائيل فأتبعوهم مشرقين فلما ترى الجمعان قال أصحاب موسى قال أصحاب موسى إنا لمدركون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 فأوحينا إلى موسى أن يضرب بعصاه البحر فانفلق فانفلق فكان كل فرقه كالطود العظيم وأذلفنا ثم الآخر وأنزلنا موسى ومن معه أجمعين ثم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 قَالُوا نَعْبُدُ أَصْنَامًا فَنَضَلُّ لَهَا آكِفِينَ قَالَ هَل يَسْمَعُونَكُمْ إِذ تَدْعُونَ أَمْ يَنْفَعُونَكُمْ أَوْ يَضُرُّونَ قَالُوا بَلْ وَجَدْنَا آبَاءَنَا كَذَلِكَ يَفْعَلُونَ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 الذي خلقني فهو يهديني والذي هو يطعمني ويسقيني واذا مرضت فهو يشفيني واذا مريت فهو يشفيني والذي يميتني والذي يميتني فما يحيي الذي أطمع أن يغفر لي خطيئة يوم الدين رب هب لي حكما وألحقني بالصالحين واجعل لي لسان صدق في الآخرين واجعل لي من ورفة جنة النعيم ولا تخزني يوما يبعثون واجعلني من ورثة جنة النعيم واغفر لي ابي انه كان من الضالين الا تخزن يوم يبعثون يوم لا ينفع امال ولا فنن ولا تخزن يوم يبعثون يوم يبعثون يوم لا ينفع مال, يوم لا ينفع مال ولا اتل الله بقلب سليم واذلفت الجنه للمتقين وضربت الجحيم للغاويين وقيل لهم اينما كنتم تعبدون من دون الله فَكُم أَوْ يَنْتَصِرُونَ فَكُبَّ كُفِيهَا هُمْ وَالْغَاوُونَ فَكُبَّ كُفِيهَا هُمْ وَالْغَاوُونَ وَجُنُودُ إِبْلِيسَ وَجُنُودُ إِبْلِيسَ أَجْمَعِينَ يَحَالُوهُمْ فِيهَا يَخْتَصِمُونَ تالله فِي ضَلَالٍ قَالُوا وَهُمْ فِيهَا يَخْتَصِمُونَ تالله إِنَّا إن لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ إِذْ نَسَوْا مَا يُسَوِّي بِرَبِّ الْعَالَمِينَ وَمَا أَضَلَّنَا إِلَّا الْمُجْرِمُونَ فَمَا لَنَا مِن شَافِعٍ فما لنا من شافعين ولا صديق الحميم فما لنا من شافعين ولا صديق ولا صديق الحميم فلوا ان لنا كره فلوا ان لنا ترت فنكون لنا المؤمن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم